فُرِجَت وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَت وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِذَت لَأَيِّ يَوْمٍ بُعْثِلَت لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُتَزَبِّينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمْ بِآخَرِينَ 118. وإن ذلك نفعل بالمجرمين 119. ويل يومئذ للمكذبين 110. ألم نخلقكم من ماء مهين 111. فجعلناه في قرار مكين 112. إلى قدر معلوم 113. فقدرنا فنعم القارب وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَا 119. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون 110. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 111. لا ظليل ولا يغني من اللهب 112. إنها ترني بشرر كالقصر 113. كأن هُوَ جِمَالَتُ صَفْر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمٌ لَّا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 119. فإن كان لكم كيد فكيدون 110. ويل يومئذ للمكذبين 111. إن المتقين في ظلال وعيون 112. وفواكه مما يشتهون